من بنات الريح لي صفرا جفور كأنها ضبي الفلا بجفالها من وت الخيال عسى فالخيول زنها في ديكها اجلالها من بنات الريح لي صفرا جفور كأنها ضبي الفلا بجفالها من وت الخيال عسى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 صاحب حقيقتها ما طالها كل رجل في حياته له ميل والهوايه تمتلك رجالا لا تدري لي سفرن جفون كنه ضبي الفلا بجبالها من واد الخيال عسافه الخيول زينها فيدك يا وجلالها